فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لا آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم.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 أفبعذابنا يستعجلون أفرهيت إنما تعلهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون